أَلِفْ لَمْ رَابْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وبشر الذين, آمنوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ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 ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 فَفِّي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَهُمْ ظُرَكِي فَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْلٍ أَفْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِهَا ذَا أُوْبَدِ الْحَمْدُ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 نا سر حمدا من بعد ضر الله مسّتهم إذا لهم مكر في آياتنا. قول الله أسرع مكرم إن رسولا يكتبون ما تمكنون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وترين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت ثاريحٌ عاصفٌ وجاهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين.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 إنما بضيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزله من السماء فاختل طبيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأعناق. حتى إذا أخذت الأرض خرفا وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلة أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن ذي الامس كذلكن لقوم يتفكرون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَ كُمْ أَنْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا تَعْبُدُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 ما يبدأ الخلق ثم يعيده قول الله يبدأ الخلق ثم قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ كُنْ إِلَٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أن يُهْدَى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 قُل فأتوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كذبوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ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 وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم تمعون إليك أفأنت تسمع الصمت ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهذى العمية ولو كانوا لا يبصرون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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِه وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق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 قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنون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 لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك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 لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي, ثم قضوا إلي ولا تنظرون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 للبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 فقال فرعون أتوني بكل ساخر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا أنتم ملكون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وتعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة حياة الدنيا ربنا له ظلوع سبيلك ربنا تمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتك ما ولا تتبعا لِسَبِيلِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوَانًا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 صيت قبل و كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بَوَى أَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزْقٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين